يا ما أشكو غرامي يا نور الوجوه يا محمد طالما أشكو غرامي يا نور الوجوه يا محمد وأنادي يا تهامي يا معدين الجوه يا محمد وأنادي يا تها يا ما دين الجو لما أقصى مرامي أحذاب الشهود منيتي أقصى مرام أحذاب الشهود وأراه باب السلام يا يا زاك الجدود باب السلام سلام Ya anzaki al judu Ya nur al nush on ala Ya nur al ya muhammad عاشق مستهى مغرم والمدح فني يا بدر السماء مغرم والمدح فني يا العمر ولا جد بالوصل شوك آه يا سيدي العمر ولا جد بالوصل شوك